إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ اللَّهُمَّ قَسِّمْ لنا مِن خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ومن اليقين, اليقين ما تهول به علينا مصائب البنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر هم منا ولا مبلغ علمنا ولا اله لنا نصيرنا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 أو علمته أحداً, أحدا من خلقك أو استأثرت, استأثرت به في علم الغيب علم عندك, عندك أن تجعل القرآن, القرآن الكريم ربي قلوبنا ونور صدورنا, ونور صدورنا وجلاء, أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهوه منا, منا, وغموه منا, وغموه منا اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كل لا نحصي ثناء عليك انت كما اللهم اغفر لنا ما قدمنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناك وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا اللهم ما انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ما انك عفو تحب العفو اللهم ان انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ديني على دينك اللهم يا مصرف, مصرف القلوب صرف, صرف قلوبنا, قلوبنا على طاعتك اللهم لك الحمح على ما قضيت ولك الشق على ما أنعمت وأوليت نستغفرك, نستغفرك اللهم من جبيع الدنوب ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظنا من كل جنب وفرج عنا كل كرب اللهم ما منا نسالك الجنه اللهم ما منا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من ننا وما قرب اليها من قول او عمل اللهم أعطنا ولا تحذمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم أسلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلوا شفيعا لنا يوم القيامة اللهم اجعلوا شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشفع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه اللهم إنا ندعوك دعاء من فاضت لك عيناه اللهم إنا نسألك بأسمائك القسنى وصفاتك العلا أن تعتق رقابنا رق ورقرب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنه لك عتقاء في هذا الشهر اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا من اتقائك من النار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وغقوعنا اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر اللهم اجعلنا من في ليله القدر اللهم لا تفرق هذا الجمع الا اذا بما مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما موفقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا أهلنا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبها جلها ودقها يا ارحم الراحمين اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم بين قلوب المصلحين والدعاه والعلماء اللهم إمنا نعود بك من عقوق الأبناء وقطعة الأقرباء وتحول الأصدقاء اللهم زين بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا اللهم زينهم بالحجاب اللهم استرهن اللهم زينهن بالحجاب اللهم طهر بلدنا من الرذائر والفسوق والعصيان اللهم طهر بلدنا وبلاد المسلمين من الرذائر والفسوق والعصيان اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والملتان والشتم والغيبة والنميمة اللهم طهر ألسنتنا من البهتان والكذب والشتم والغيبة والنميمة اللهم يا منزل الكتاب ومجري, ومجري السحاب هازم الأحزاب, الاحزاب يا حي يا قيوم يا, يا مجيب المضطر إذا دعاه, دعاه يا كاشف السوء نسألك الله أن تكشف السوء عن أن إخواننا أن المستضعفين في كل مكان اللهم اكشف السوء, السوء عنهم اللهم فرز كربهم اللهم اللهم اكشف السوء, السوء عن إخواننا المستضعفين, المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن لهم عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم اجمع كلمته اللهم اجعل الدائرة لهم, لهم لا عليهم, عليهم. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فيسر له أمره وبارك له فيه ومن أرادنا وأراد الإسلام بشر فإنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئ اللهم اشغله بنفسه اللهم اجعل تدبيره في تدبيره اللهم عليك باليهود المغتصبين اللهم عليك باليهود المغتصبين اللهم عليك باليهود والصهاينه المغتصبين اللهم انتقم لنا منهم اللهم انهم لا يعجزونك اللهم ارينا عجائب قدرتك فيهم اللهم مد الروم اللهم احصي معدذا وقتلهم بددا ولا تبق فيهم احدا اللهم عليك كبير فانهم لا يعجزونك اللهم أرن فيهم يوماً أسوداً اللهم دمرهم اللهم اشغلهم بأنفسهم اللهم جعل تدميراً في تدبيرهم اللهم إنا نعود بك من الهم والحزن والجبن والبخل ومن ضلع الدين وغلبة الرجال اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا أسيرا إلا فككته ولا غائبا إلا رددته ولا مبتلا إلا عافيته اللهم لا تدع لنا ميتا إلا رحمته اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن اللهم اهدنا واهد بنا اللهم سلمنا ولا تسلمنا ومنحنا ولا تنتحننا اللهم بما علمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياه خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاه خيرا لنا اللهم اصلح ولا ت اللهم, اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا واخص من بينين امير, أمير بلادنا وسلطانها سلطانها. اللهم أعنا وتب علينا وارحمنا. وارحمنا انك على كل شيء قدير ربنا, ربنا آتنا, آتنا في الدنيا, في الدنيا حسنة, حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا, سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا, ربنا إنك رغوف رحيم وصل اللهم الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما